وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِي وأنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتك الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخفي في نفسك كما الله مبدئ وهو تخشى الناس والله احق ان تخشى فلم ما قضى زيد من أَوَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْوا مِنْهُنَّ وَطَرًا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 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كان بالمؤمنين رحيم